الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك وفق القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله اني انست نارا ساتيكم C. E.T. Kumin, H.D. H.B.R.E.U.E.T. Kumin, B.C. H.B. Kumin, Kumin, Kumin, Kumin, Kumin, Kumin,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 لَمَّا رَأَتْهَتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَذَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ Illa من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فِي يدك في جيبك تخرج بيضاء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 فسحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير nie, من كل شيء nie, هذا لهو الفضل المبين حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلَ قَالَتْ نَمْلَ قالت نملة يا أيها النمل دخلو مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى كَانَ ان كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فَمَا كَثَ غَيْرَ فَقَالَ أَحِطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِن وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ إني ألقي إلي كتاب Sytuacja jest taka, że nie ma wątpliwości, że والمَلَأُ افْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ سَيِّدِي الْأَمْرُ إلَيْكِ فَأَظْرِ مَا ذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوا هَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً Kazali, يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ moksy, latuny, biadiety, بِمَا wira, الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ wierzcie, قَالَ nie chcę znaleźć się w tym miejscu, nie <smare> chcę znaleźć się w هديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولا نخرج منها. ذلله وهم صاغرون قال يا اي الملاؤ انكم ياتيني بعرش قبل مسلمين Święto na świecie, a nie w tym samym من التاب ان اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلو لي ااشكر ام اكفر شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كِرُوا لَعَرْشَهَا نَظْرَةً تَدِينِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِلَاعَكَ ذَعْرُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو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 فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيا قال إنه صرح ممرد من قواليد قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت ما سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا to بك وبمن معك قال by عند الله i انتم قوم تفتنوا.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 مَا لَنَا قَوْلًا لِّوَلِيٍّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَمَّا كَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم są to osoby, które nie są w stanie znaleźć Sytuacja jest taka, że nie jesteśmy w stanie znaleźć się w tym samym Uli الحمد لله وسلام على salamuna, الذين dingi, lady, سماء ما أرى فأنبتنا به فأنبتنا به حدايق Szanowni Państwo, witam Pana serdecznie, witam Pana serdecznie, witam بين البحرين حاجزا أعلى مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله قليلا ما تذكرون أَم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أعله مع الله تعالى الله Sama jestem, Panią Szanuję, Panią Szanuję, ومن Szanuję, من السماء Panią Szanuję, رْيَأَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا الله. الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا اذا كنا ترابا واباؤنا ائنا لمخرجون La kodeo هذا نحن ja من na, na, هذا unami, un, الأولين i naza, illa, a salty rulę ولا تحزن w ولا samym في ضيق مما w ويقولون متى czasie. Niech żyje كنت tym قل ان يكون ردف بَعْضُ بعض الذي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون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 ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي فيه يختلفون وإنه بَكَيْقُضِي بَيْنَهُ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت العمي عن هم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن, أن Siedzieliśmy się لَا tej وَيَوْمَ نَحْشُرُ jesteśmy w tej chwili, jaką قال كذبتون بأياتي ولم تحيطوا بها علما أكذبتون ماذا كنتم تعملون؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا ينطقون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مبصرا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 وكل أتاه داخرين وتر الجبال تحسبها جامدته وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء له خبير بما تفعلون. ما جاء بالحسنات فله خير منها وامن من يومئذ آمنون. ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أملت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل إنما أنا من